مأواهم جهنم كلما خبت زرناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجل لا ريب فيه إلا كفورا قل لو أن تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات بَتَلَ زَنِي اسْرَاءَ إِلَى إِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ 117. والسماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 118. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل 119. ويسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا